العصيم هي عشرة بياتي قافن العبد الرحيم تبنيها يفتخر بمطير ومطير لا جاتي حزت الاقوات منه وينحيها ومن يسب بمطير فالليل ما باتي لو تود النوم عينه بيخطئ لا تهزم طير بعض الهتافات من حثالات البشر ومن واطيها يا مطير انتم جبال السرواتي فالشدايد نحتمي في نواحيها ويا مطير انتم مثل ظلع بناتي والجبال الشم منه يغطيها ولكم الكم بالميادين صولاتي يشهد التاريخ ماضي وحاليها وتشهد لكم يا مطير البرياتي من قواصي عربنا ومن دانيها فالسياسة كان جثلا الخطاباتي فالخطاب مطير منه يدانيها قلتها وانا من اهل الطويلاتي اتيبها الهيله بعيد حراويها تم في واقبل اقبل تحياتي من صميم القلب لم طير مهديها من صميم القلب لم طير مهديها